يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أحناقهم أغلالا فهو إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَشَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْ أَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْبِئُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 فهززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إننا عليكم لمرسلون وما علينا إلا الذلا والمدين قالوا إنك طيرنا بكم لإن لم تنته لنا رد منكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم من أليم قالوا قال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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِيَّاهُ يُرْدُنَ الرَّحْمَانُ بِبُرِّ اللَّهِ مِنْ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِلُونَ <تصفيق> إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُجِينٍ إِنِّي أَمَلَتُ بِرَدِّكُمْ فَاسْمَعُونَ إِلَى الْخُلْقِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وما فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميل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 ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها منات بة الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وما تأثيم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإلى قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قام الذين كفروا للذين آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 ونفخ في الصون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل جِئْنَا لَكُمْ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فَلَنَسْتَطَاعُ مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ قال على الكافرين أ يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مالكون وللآه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكون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 وخلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم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 فسبحان الذي بيده ملفوت كل شيء وإليه ترجعون